Bij de dini jij vindt het. Laten we, je stem kijkt boven de ramen. Het is Waarom jij een kans hebt, waarom jij een kans hebt, waarom jij een kans hebt, waarom jij een والبشر بفعلها ماهي تشابه لكن انت ليانشاتك عن جديدك الله الله يا رفيقي في الإجابة لكن انت ليانشاتك عن جديدك الله الله يا رفيقي في الإجابة صاحبي منه على الدنيا يفيدك het ga er niet in de kiemen, ik ga er niet in de kiemen, niet in العمل لله والمنهج كتابه واجعل المعروف يجري في وريدك واغنم الطاعه ترى الطاعه مهابه دايما بالخير دايما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 تورا جسمك بقبر ترامى والعمر لا راح من يقدر يعيدك والزمن يجيك ما مر السحابة والعمر لا راح من يقدر يعيدك Zemanijtje lekker maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, de maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, maakt, زد رصيدك والولي قم طق بابه وانتي لو الشوك في رجلك يصيدك احتسبت لقى الولي يجزل ثوابه وانتي لو الشوك في رجلك يصيدك احتسبت لقى الولي يجزل ثوابه صاحبي من على الدنيا يفيدك لا توارها جسمك بقبر والتراب والعمر لا راح من يقدر يعيدك والزمن يجريك ما مر السحاب والعمر لا رحم يقدر يعيدك والزمن يجريك ما ظل السحاب يرفق مواهن ضعفك شديدك حي من يقطف زهر عمره شبابه لاجل تعرف وش على الدنيا يفيدك والبنادم لا عمل يلقى حسابه يرفق ما وهن ضعفك شديدك